بسم الله الرحمن الرحيم السلام من طرد كتاب أنزل إليك فلا يقون في صبرك حرج من غلتهم بربك لتنبر بي وذكران المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية ما يمتنا فجاء باتنا بلاكا مولو فما كان دعوان هجاءهم باتنا إلا قالوا ان ما صنعوا ظالمين الذين اوصل إليهم ولن لن لن الموصلين فلنقتص عليهم بعنهم وما كانوا عاملين والوزن يومئذ حرقا فَمَن كَنَّ كُتْلَ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَوْلَا يَحُزُنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُمِرُّونَ ولقد مكمناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليل مما تشكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا الملاك استجودني أنا ما فَسَجَدُوا إِمَّا لِمَنْ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ لَخَيْرٌ لِّي مِنَ الْخَلَقِ سُبْحَانَكَ مَا أَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ قال فاهفق منا فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أهو انظرني إلى يوم يبعدون قال إنك من المنظرين قال فبما وليس سميرنا قودا لما انطراقا مستقيم ثم ملك يمن من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ييمانهم وعن, وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاهدي قال خوذ من وَمِنَ الْأَخْرَارِ لَمَنِ لمن مِنْ أُمَمٍ لَمْ نَجِدْ لَكُمْ مِنْ لا من قنت وذوجك الدم متفرولا فكلا من حيث شما ولا تقرب غني الشجرة ولا تقرب غني الشجرة فتكون من الظالمين فوَتَلَوَّمَ الشيطانُ لِيُمِدِّي لَوْمًا مَا هُوَ لِيَعْنُمَ مِنْ سُوءَ أَمْرٍ وقال ما نغاثما ربكما على الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القاعدين وقال سمعوا ما أنملكما منا قاعدين فذللاهما الرب تكلم مرة فجدد بنفسه وما سوءات وما فقطا يقتفان على الامام ورق الجنما ولا ولادا وما ربوا وما لَمَّا مَا كُمَا عَلَيْكِ الْكُمَّشَجَ وَقُلْ لَكُمَا وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ مَدْرُ مَعْدُونُ مُبِينٌ وَلَمْ بَعْدَ وَلَمْ بَعْدَ وَاِن لَمْ تُوقِن لَنَا وَاِن لَمْ تُوقِن لَنَا وَتَرَكْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ, من الْقَاصِرِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَعْضِ النَّاسِ وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلى حيث قال في لا تحيون وفي لا تموتون وملا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباتي واري ثوآتكم وميشا ولبات التقوى ما لتعطي ذلك من آيات الله ذلك مما يأتي الليل علَّهم يَمْرَكُونَ يا بني أَذَمَّ لَيْسَنَّكُمُ الشيطانُ كَمَا أَقْرَجَ بَوْيَهُمْ مِنَ الْجَمْنَةِ كَمَا فَجَاءَ بَيْنَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ نَزْعًا هُمَا لَبَاثَهُمَا يَنظُرَانِ مِن بَيْنِهِمَا مَا يَرَىٰ هُمَا سَوْءَاتَهُمَا إِنَّهُ يَوْمٌ يَقُومُ وَصَبِيلُهُ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَا أَرَاءِ الَّذِينَ لَا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْنَا أَبَاءًا أبا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُوبِ الْفَحْشَاءَ يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخصيدا للدين كما بداكم تورون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحكبون أنهم مهجدون يا بني آدم قلوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرموا ولا تتركوا إنه لا يحب المسرسين قل من حرم دينة الله التي أخراج العبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آدمين في الحياة الدنيا قالوا ففيه يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقومه يا لون موت قل إنما حرم ربي الفواحش ما ضر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما يقولن دين سلطان وانتم تقولوا على الوالم ما لا تعلمون ولكم من ما نجد فاذا جاءسلوا ما يرسلون ساعه ولا يتقدم يا بني آدم إنما يحيون منكم رسل منكم يقصون عنكم رسل منكم يقصون عليكم آيًا فمن بدّق فمن بدّق ورَبَّنَا صَوُّنَا عليهم وَلا يَحْزَنُونَ والذين جلووا بها لنا ولم تبروا عنها ولا يرحمون لا ينتهي قانون فمن أول من, من استغنى الله في ذنبه فذنبه بأياته أولى أنت ما لهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتكم رسلنا يسوع ابنه من القرآن قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا بلوا عنا وشيدوا على, على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال الهلوثئي أمم قد خلق من قبلكم من الجن والانس في من قال قالت من قبلكم من الجن والانس فنادى كلما دخلتم مدن لعلك خدها حتى إذا دخلوا فيها جميع قالوا خواه قالت خواه يقول لهم ربنا غنا أَبَلُونَا فَآتِينَا فَآتِينَا بَعْضًا مِنْهُ مَا قَالَ الْكُلُ مِنْ بَاقٍ لَا سَلَامٌ وَقَالَ سُلاَهُ لَيْسَ رَاوٍ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَط فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَلَمُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنهَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا وَلَا يَفْتَحُ لَهُم أَبْوَابُ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في ثم الخياط وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواد وكذلك نجزي الله والذين آمنوا وآمنوا الصالحات لا نتلف نفسا إلا أتعبات أولئك أصحاب الجنة ينفيان ونرجعنا ما في صدورهم من غل ونرجعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحريم الأنعام وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هداه هداه وما كنا لمن الذي لولا الغماموا لقد جاءت دجوج ربنا بالحح ونودوا ان تلك الجنه نور الدموع الجنه نور الدمع فكنتم وَلَادَعَ خَامِرَ جَنَّتِهِ فَأَبَى لَن يَنقض وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأسنى مؤسنون بينهم أن لعنة الله على الله رجلين الذين يخصون عن كبير الله ويبنونها عرشا وهم من الآخرة كافرون وبينهما حزان وعلى الآواف رجال يعملون كلا بسماعكم وذا دواه هذا الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا ما وهم يطمعون وإذا قل فسبقا تلقاء أصحاب قالوا ربنا لا تجعلنا ما لقوم الظالمين ونادى أقحاب النعراف رجالا ليعرفونهم رجالا ليعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما وما عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم كا يلالوا من الله الرحمن ادخلوا الجمعة لا خوف عليكم. عليكم ولا حوف أنتم تحزنون، ونادى ربك نار أصحاب الجنة بما فيهم أنا فيهم علينا أو من المال ومن ما وسعتهم ما قالوا إن لَمْ قَضَ أَنْ وَمَنْ عَلَى الْكَفِيرِ الَّذِينَ تَغَنُوا بِنَوْمٍ لَهُ وَلَا عِنْهُ وَلَرْوَتُهُ وَلَرْوَتُهُ الْحَيَاةُ تُمِيَّةٌ لِلْيَوْمَنَ مِنْ فَالْيَوْمَ نُنَجِّي كَمَا نَجَّأْنَا الْأَوَّلِينَ فَضَلُّوا فِي الْأَرْضِ فَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ۚ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نشوا من قبل قد جاءت, قد جاءت فَنُصُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَلَنَا فَلَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَاسْتَغِثُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَدْعُو غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَنَخْسَرُ أَمْ صُرُّوا وَضَلَّ عَنَّا مَا كَانُوا يَقُولُونَ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 ولا لَهُ الْخَلْقُ وَالْقَلْبُ تَبَارَكَ اللَّهُ مُلْكَ الْعَالَمِينَ ادْعُ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَجْعَلْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ وَادْعُ رَبَّكَ خَوْفًا وطمعاً. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا الَّذِي يُنْزِلُ يَا قَطْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِكَ فَأَذَاقَنَا إِذَا مَا اللَّهُ أَقَلَّت سَحَابًا شقناه البلد ميت فأنزلنا به, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به, فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تبكوون والبلد الطيب يخرج نباته بذن ربه والذي قمت لا يخرج إلا لكدا كذلك نزرق الآيات لقوم يشترون لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي عبد الله فقال يا قومي عبد الله ما لكم من فلاهي الخجر إني فضع عليكم عذاب يوم العظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في الضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالك ولكني رشول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأرض مصح وأعلم من اللَّهِ ما لا تعلمون أو عجبت من جاءكم بكم من ربكم على رجل منكم لينبركم وليحسقوا فكذبوه فانجيناه الَّذِينَ معه في الفلك وغرقنا, وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين وإلى عابل أخاونا قال يا قول عبد الله ما نكن من إله قَالُوا الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ إِنَّا لَنَرَاك فِي سَفَا وَإِنَّنَا لَنَبُونَّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي خَبِيثٌ فَاتَّقُونِ وَلَا تُطِعُوا الْكَافِرِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم أخلق أمين قال عجلة من جاءكم بكم من ربكم على رأي منكم لينبركم واذكروا إن جاء بعد قول الروح. وزادكم بالخلق بسرط فانكروا ألا آلاء الله لعلكم تسلحون قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونبر ما كان يحدد آباؤنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قال وقع عليكم من ربكم ربس وغضب، أتجادلونني في أسراء إن سميتمها أنتم اشماء الدم شميت غانا ثم وآبا ثم نزل الله ضيا ما نزل الله بها من صور فوا مني معكم من الأنتظرين فأنشينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دامر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى فودى قار وَلَكَوْنَ رَقْدُ الْغَالِبَاتِ مِن إِلَاءِ ذُي الْعَرْشِ قَدْ جَاءَتْ بَلَى وَمَنِ اتَّقَى رَبَّهُ فَليَخْشَاهُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَدَوَّتْ فِيهِ أَنْظِلَّا ولا تمسوها بسروق فيأخذ لكم عذاب أدين وانقرؤوا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تستخدون منهم سهورها قسورا وتمحتون الجبال الهوتا فاتكبوا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملو الذين استفروا من قومه للذين استفعبوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا مِنْ عِبَادِنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ لَمَن آمَنَ مِنْهُمْ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَائِمٌ يَشْهَدُ أُرْسِلَ بِي مُؤْمِنٌ قَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا بالذي آمن كنتم به كذبون فاعصروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعبنا لائق من المرسلين فأخذتهم الرجعة وصلحوا في دار جديد فجعلهم وقال يا قوم إلى قلاب لهم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحكون من ناصحين ولو من الصالحين ياتونا عشش ما سبقكم بها من أحد من العالين إنما تأتون الرجال شوتم من دون شر بل أنتم قول مشر وما كان جواب قومه إلا أن قروا أخذتهم من قريتكم إنهم أناس يتطورون فأنجيناه وأهلهون الا امرأته كَانَتْ من الغاملين. وانقرنا عليهم نظرا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ عاقبة الجرمين. وان عمد يناقاهم شعيفا فعلى يا قول يا ابن الله ما لكم من إله كن بينة من ربكم فأرطوا الكير والجزال ولا تبغسوا الناس أشاء ولا تفسدوا بالأرض معنى الساحرة لأنكم غير لك إن مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتفتون عن سبيل الله وتصنفون عن سبيل الله من آمن به وقعونها عوجا وانتبعوا إن كنتم قليلا فتمتركم وانظروا كيف كان عائفة المفسدين وإن كان عائفة آمنوا بالذي أرسلت به وطار آفة وطار آفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو غير انما انا والذين انتصروا من قومي لنخرجنك منك يا شعيب والذين امنوا لنخرجك انت والذين امنوا معك من قريتنا أو لن تعود او نبي من ملتنا قالا ولو كنا فارغين قد اغترينا على الله كببا من ربنا في منذك بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أشري يشاء الله ربنا وشع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا ومعن قومنا وَطَالَ الْأَمَلُ لِذِي نَطَرٍ مِّن قَوْمِ لُوطٍ لَمْ يَتَّبِعُوا شُعَيْبًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا ضَالٌّ فَأَفَضِلْتُمْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَسْكَنَتْنِي قَالَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ فِيهَا الذين كذبوا شعيبا كانوا القاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أملوتكم رسالات ربي ونصحكم لكم فكيف آسى على قولهم كافرين وما رأى ووصلنا في قرية من نبيه إلا إلا أقفنا أبلغا بالبتاء والضراء لعلهم, لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان كانت سلمئه الحجم كعتا عطوا حتى عطوا قالوا قد ماثنا نضم الله ابو السلاء فاضناهم طوطه والله يشعر وَلَوْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ نُدَرِّكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا نُكَلِّمُ الَّذِينَ فِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَا مِن عِزّ الْقُرَى أَن يَأْتِيَ رَبُّنَا بَأْسَنَا يَحْصُرُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَا مِن عِزّ الْقُرَى أَجِيءَ يَومَ بَأْسِنَا تَحْصُرُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَا مِن مَكْرِ فلا يقبل مكر الله إلا القول القاص اولا في المديره نور اللهم من ضل عن الهداه الا اشانا ما اصبنا فلولا ذُنوبِهِم وَلَقَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ طَبَعْنَ فَتَغْشَىٰ تِلْكَ الْقُرَىٰ نُقِصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ ٱلْقُرَىٰ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانَ فما كانون يؤمنوا بما كذبوا من قبر كذلك يضبع الله على قلوب الكافرين وما وجلنا لأكثر من عزل وإن وجلنا أكثر لفاتقين ثم قعدت أنبعثهم موسى كانت مهلاك العظم ومده فضلت بها فظنظر كيف كان عاقبة المبسدين وقال الرسايا برعون اني رسول من رب العالمين عقيق على ارا و الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فاعلموا يا بني يسوار الله قال اخو جلت بآية فأتي بها فأتي بها ماء إن كنت من الصادقين فألقى عفا وفيناي سحبا لكم مبين ونزعى جور فيناي بيطا ورقا قالوا فلأوا من قوم فرعون إن هذا لساحل العديد يريد أن يخرجكم من أركم فماذا لأدون قالوا أرجع وأغرار أرجع أرجع وأغرار أرجع في المدى حاشرين يأتوك بكل ساحر عديد وجاء السحرة قرعون قام قالوا إن لنا لأجرد إن كنا نحن الظاهرين. قال معه وإن كن من الغربين قالوا يا روسى إذ ما رأى وما أن تلقي وإذ ما وإذ قال لكم فَلَمَّا الْتَقَوْا خَرُّوا أَرْجُلًا وَاسْتَرْطَفُوا فَغَرُّوا أَمِنَّا وَاسْتَرْطَفُوا وَجَاءَ بِسِحْرِ النَّاعِمِ وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن لَا يُؤْذُوا يا صارك فإذا سرق ما يملك فوقع الحق وظهر ما كانوا يعبدون فغضب هنالك وانقضى الصارين وأنقى السحر تساكين فان امتساورون قالوا في عول اعملتم بي قبل بعد ذلك بين مهاجرهم كنتم في المدينة لتخرجوا لتخرجهم من ها انزل خطه لو قطعن أجريكم وعرض لكم من خلافكم ثم لأخذ بذنكم أجبعين قالوا إمنا إذا رقبنا هم قدرون وما ترقب منا ياك ربنا لما آمنا بلا ياك ربنا لما جاءك ربنا أسرع علينا صبرا ربنا أسرع علينا خضر وتر وقال الملو من قوم برعونا تبوسا وقومه ليرسلوا في الأرض ويبرك وآديتك قال سنقتل وابناءهم ونستحي نساءهم وإنا طلقهم قاموا قال موسى قومي يستعينوا بالله قاد موسى قومي يستعينوا بالله فبطل ما كان بالله الذي يريد طعن من يشاء من عبادي والعاكمة للمتقين قالوا بنا من قبل أن ومن بعد ما جلتنا قال فَتَمَنَّيَ يُمْنِكَ عَنْهُ وَكُنْ وَيَخْسَفْ بِكُمُ الثَّلْجُ فَتَظُنُّونَ بِأَنَّهُ هُمْ غَيَثٌ كَذَلِكَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلة من بِعَوْلٍ مِنَ الْحِجِيرِ وَلَطْخٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ فإذا جاءتهم الحسن لتطار لنا غاد وينتصمهم سيئة يطيموا بموسى ومن قالوا لم زعماء من قال الذين بها فما نحن لك منين باو سد العدم قالوا والجراد هم نرى رب فاجع والسماء آيات والضفادع والجمعات مفصلات فاست فاستفروا وكان القوم هم مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا فوسى دعوا لما ربك بما عدد عندك لئن تشفت عن الرجل لنؤمن منك ولنرسلن معادلين صاظمين فلنقم ما خشى عنه من رجس الى اجر بارقوم اذا يمسك ضور فان تقررتم قالوا بأنهم انكذبوا بآياتنا بأنهم انكذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. واردنا القول الذين كانوا يستضاقون مشارق الارض ومغاربها. مشارق الارض ومغاربها التي بارتنا فيها. وتفرون جئنا تطوف بك الحسن على من اصطاد علم بما خطوا ودننا ما كان يصلوا بالعز والقوة وما كانوا يعشوا وجاء الناس من صرا الى هذا وانا قوم يعقون على اسنام لهم قالوا يا موسى جلنا بلا رب كما نرى قائلا قال ايكم مكه قر تنتحل الَّذِي وَارِثُ مَا كَانَ يَغْمُدُ تَنَزَّلَ رَبُّكَ إِلَيْكُمْ إِلَى الْعَرْشِ وَهُوَ قَاهِرٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جِئْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ يَسُومُونَكُم شُؤُونًا عَظِيمَةً يُقَتِّلُونَ بِذَنبٍ أَصْلُهُمُ الحُزْنُ نِسَاءٌ وَفِي من بَلَاءٌ أُمِرَّ وواعدنا موسى فلاتين ليلة وأتممنا بعشر وأتممنا بعشر فتم ميطار ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخذفني في طومي وأضرح وأطلح ولا تتبع سبيل المبسدين ولكن ما جاء أبو ثاني قاتلا وكل من ربه طال قال ربي ألي أنظر إليك قال لن ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجرى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وقر موسى فعطا فلما أفضل قال سبحانك قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا روسى أني اصطفيتك على الناس بساناتي ومكناتي فقف ما آتيتك وكن من الشاكرين وَكَذَّبَ بِهِ إِلَّا الْوَاعِظُونَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَذْكِيرًا بوعبة وتفصيل في كل شيء فقنا بقوة, فطلها بقوة وأمر قومك قلوب أحسنها سأريكم دار الفاسقين سأطرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَأَيُّ رُشْبِيلَ رُشْدٍ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا وَأَيُّ رُشْبِيلَ الْغَيْيَ يَتَخِذُهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَدْلَاءً فَلِئِنَّ الْعَذَابَ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءٌ آخر أصحاب قد عمالوا أن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قول موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خواب ألف يروا أنه لا يجلمهم ولا يرديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما تقف في يديهم وراءوا أنهم قد غلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفرنا لنكون من ولهما رجعه عسان إلى قوله غبان أسفا قار. قال قال بكس ما من بعدي اعجبتم أمر ربكم وأنقل الوهاب وقل برأسي أخي وأنقل الوهاب وقل برأسي أخي ليجرو إلي قال بنو أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلوني فلا تشرش في العدا او لا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اصلح لي واغفر لنا برحمتك وانت رحمن رحيم ان الذين اتخذوا الدين انتقصا جعلنا ان غضبوا بالرب وبله وبله في وَكَذَلِكَ الدنيا وكذلك وَالَّذِينَ عَبِلُوا السَّيْلِ آجِدُوا النَّتَاهُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا نَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَمَا فَكَتَاهُ مُوسَى وَضَرَّقَنَ الْأَلْوَارَ فالألواح ربي نصفتها وَرَحْمَةُ الَّذِينَ للذين هم لربهم يرهبون مُوسَى موسى قوله سبعين رجل همي قاتلا فلما رفاها أخذتهم الرجلة قال رب لو شكتا لكتهم من قبل وإياك أتغنكنا بما قال السفاء أغني مما إن هي إلا فتنتك تبلّ بها من تشاء تبلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت غير الغافلين فاغفر لنا ورحمنا وأنت غير الغافلين وقسم للعبيدي الدنيا حسنة وقبل الآخر إن هذا عار عليه قال العبيدي أصيب به من شاء. طالعنا ابي اطيب بما شاء الله ورحمتي وسعت كل شيء فصد تبوالل الذين تكذبون ويحتون السكات والذين نور باياتنا يثنون الذين يتبعون الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي الذي يجدونه عِندَه ۗ الَّذِي يَجِدُونَ مَكْتُوبًا عِندَهُ <تصفيق> فِي الصُّحُفِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يأمرهم بالمعروف ويبغض عن المنكر ويحل لهم الصيبات ويأمر عليهم القضاء ويضعه ويضع عنهم الصور والأغلال التي كانت عليهم. فَلَنِعْمَ الْمَأْمَنُ بِهِ وَعَزَّهُ وَنَصْرُ وَاتَّبَعُوهُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ مَا رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا أهلا إلا هو يحيي ويميت فاعملوا من بالله ورسول نبي الأمم الذي يقضر بالله وكذباته واتبعوه لَعَلَّكُمْ تكتنون ومن قوم هساء أمة يهلون بالحق وبه يعجبون وقطعناهم اثنة العشرة أسباق الله أن اضرب عشاك الحجر فانبجست من وثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربا وظلنا عليهم الغمام ومنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيباتها وزقناهم وما ظلعونا ولكن كانوا أغنفسهم يظلمون وإذ دين لهم اشكروا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا وقولوا حقبة وادخلوا الباب سددا موفر لكم لا يكن لكم خطيئا عليكم سباسيد المحسنين فبعدنا الذين ظلمو من قولا ويرى الذي قيل لهم قوم صلك فاردنا على المرجز من السماء بما كانوا يظنون واشألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعجون في السبتين تاتين حيث عنهم يوم سبتين شرعا ويوم لا يشبتون لا تاتين كبالك نبنهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ صَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمَذَعْفُونَ قَوْمَ لَا يُؤْلِقُ لَكُمْ مَوْعِدَهُ قَوْمًا لَا يَهْلِكُكُمْ أَوْعِدْتُهُمْ أو أو عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا قَالُوا مَا تَرَى إِلَّا رَبَّكُمْ فلهم ما نشروا ما وإذ تأثن ربك ليبعدن عليه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يشروع الأعذاق إن ربك لسريع وإنه لغفر وحيين وقطعناهم في الله ويغم ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعنهم يرتعون فصلح من بعدهم قلقوا ورثوا الكتاب يأخلون عرب غاباً أذنى ويقولون ويقولون سلوقون ما وإن يسهلهم عرب مثه يقولون ألف يقض عليهم ميثاب الكتاب ألا يقولون أَلَّا يَقُولُوا وَلَا يَعْمَلُوا إِلَّا الْحَقَّ وَدَعُوا مَا فِي أَيْدِيكُمْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ وَيُظَاهِرُ لِلَّذِينَ يَقْتولُونَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَقَامَتِ الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَإِذْ تَقَنَّطَ الْكِبْرَ فَالْقَوْمُ كُنَّا نُقَلْفُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا قَضَرْتُكُم مِّن بَنِي آدَمَ أَنظُرُ إِلَى ظُهُورِهِمْ يُدْرِي يَتَمَاشَى وَمَا لَا أَنقُصِ وَأَشْدُهُ مَلَا تَرَوْنَ تُصِيرُ وَلَحْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى تقولوا يوم الكيامة إنا كنا عبادا ضاقلين أو تقولوا إنما أشركا فراغنا من قبل وكنا, وكنا درية من بعدهم افَنُطْفِفُ لَكُنَّا بِمَا قَبْلَهُ بِقَدْرٍ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعِنْدَهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَذَلَّ عَلَيْهِم مَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعْتَدُونَ فَنَضَحْنَا فأكدعوا الشيطان فكان من الغاغين ولو شتان وقعوا بنا ولكنه أطلب إلى الأرض والتمع الواق فَمَتَلُوكَ مَتَلِ الكَلِبِ كَحِلَ عَلَيْهِ الْيَنَّ أَوْ لَتُرُكُ الْيَنَّ ذَلِكَ مَتَلُ الْقَوْلَ الَّذِينَ كَرَوْبِ غَيَائِنَ فَقَصَصْنَ قَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّهُونَ شَانَ مَتَلِ الْقَوْلَ الَّذِينَ كَرَوْبِ غَيَائِنَ وأنفسهم كانوا يظلمون من يعني الله قوى المغتدي ومن يضلل قوى قرارها اكتبوا القاسدون ولقد بغانا لتهنم كثيرا من الجن والعزن لهم قلوب لا يفقون بها ولهم عيون لا يعصرون بها ولهم آباد لا يفقون بها أولئك كالأمعاب بل هم قضر أولئك هم الغافلون ولله عن ديا ودر الذين ينفدون في الله شيء زون ما كانوا يعملون ومن من طلبنا امه يندون بالحق ومن والذين كن لهم آيات لا خلاص تدرن من حيث لا يعلمون. وَلَمْ يَلْمُهُمْ إِنَّ جِلْدِي مَشِيل أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَعَ الصَّاحِبِ مِنَ الْكِرْمَن إِنْ هُوَ إِلَّا دَبِيرٌ مَبِيد أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَقَضَرَا وما خلق الله من شيء وان عسى, عسى ان يكون قد اقتربا جلو فبأي حديث بعده يقلمون من يقلل وَيَظْلِمُونَ فِي طُرُقِ اليَأْسِ وَيَعْظُمُونَ يَخَالُونَكَ عَلَى السَّاعَةِ يَا أَبْرَشَا قُلْ إِنَّ دُونَنَا إِلَهًا وَعِنْدَ رَبِّي لَا يُخْلَى عَدْوَ وَانْتِهَاءً إِنَّ اللَّهَ قُلِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا تَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَذَابِ أَمْ نَجْعَلُ لَكَ فِيهِ مَوْعِدًا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ قل أكثر الناس لَا عِلْمَ لَنَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَلَا ضَرَّ عَلَيَّ كَيْفَ أُمِرْتُ وَلَا ظُلْمًا إِلَّا وانت علمها غير بل استكترت من الخير وما بس ليسره إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفسه وعنكه وجعل منها جوجات إليها من الي الى فلما ترجل حمل الحمل الثقيفا تمرض به فلما اضلتا والله نصبوا دعوا الله ربهم ما لن يعاد صالحا لكم من نبي الشاكيت فلما فعلى له شركات ما آتاهما فتعالى الله عرض ما يشركون أيشركون ما لا يخفق شيئا وهم يخلكون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا ينصرون وإن تدعوه من الأوداء لا يتبعوكم سواء عليكم ما دعوا عموم أم أنتم إن من الذين تدعون من دون الله عباد الله أنتم فدعون فليستجيب لكم من قوم تصادقين أَلَهُمْ أَرْضٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَيْنٌ يَطْرِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ مَا يَعْلُونَ وَيَخْسِرُونَ بَلْ أَمْلَأْنَاهُمْ أَعْيُنًا يَقْصُونَ بِهَا قُلِدَ عُشْرَةً آكُلُم ثُمَّ نَكِيلُونَ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ لَغَيْرُ ذِي رَبِّ والنص على عيني، والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، وَإِذُ تَدْعُونَ لَنُدَاعَنَّ يَسْتَصْبِرُونَ وَتَرَاوَمَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَرْضَ الرَّحْمَنِ جَائِلِي وَإِن مَّعَنَ زَلَّ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَسْأَلْ إِلَى إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِذَا خَافُوا يَرْتَدُّونَ إِلَى الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وإذا لم تأتي من بآية قالوا لولا اجتبيتا قل إنما أستبر ما يرحى إلي بالرب هذا بصار آخر من ربكم وهدى وَمِنْ دُونِهِ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يَصْلُون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا له وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وانظُر ربك في نفسك تمامًا وخيفة ودون التجئ من القول بالردع والآفاق ودون التجئ من القول بالمدون والآفاق ولا تكن من الراقين إن, إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَشْرِفُونَ عَنْ عِبَادَتِكَ لَا يَعْلَمُونَ